الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة في الكلام على هذه الآيات التي خاطب الله تبارك وتعالى بها بني إسرائيل في هذه السورة الكريمه سورة البقرة فيقول مذكرا لهم بآلائه ونعمه مذكرا بني اسرائيل بالنعم واذ نجيناكم من آل فرعون واذكروا نعمتنا عليكم اذ هذه إذا رأيتها واذ تقولوا واذ نجيناكم تكون مسبوقه بذكر مقدرا على قول كثير من المحققين من اهل اللغه والتفسير يعني واذنا جيناكم واذكروا اذنا جيناكم واذ تقول للذي انعم الله عليه واذكر اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه فهنا واذنا جيناكم اذكروا نعمتنا عليكم حين انقذناكم وخلصناكم من بطش فرعون واتباعه وهم لذيقونكم اشد العذاب فيكثرون من ذبح ابنائكم وترك بناتكم للخدمة والامتهان وفي ذلك اختبار من ربكم وفي إن منه أيضا نعمة عظيمة فهذا الابتلاء الذي وقع عليكم من القتل ذبح للأولاد سمونكم سوء العذاب ابتلاء فالابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر بالمحبوب وبالمكروه ونبلوكم بالشر والخير فتنة فهنا الله تبارك وتعالى ابتلاهم بهذا وهذا فإن جاءهم أيضا كان من البلاء العظيم فالإنعام يقال له ذلك فهنا يذكرهم بأن هذه النعمة تستوجب الشكر لله عز وجل وإذن جيناكم من آل فرعون ألاحظوا كما ذكرنا من قبل بأن الإنجاء حصل لأجدادهم والخطاب جاء موجها إلى الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا بأن علة ذلك أن النعمة الواصلة للأباء تلحق الأبناء فالله يمتن على هؤلاء المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بنعمة حصلت لابائهم فهي واصلة للأبناء فصح الامتنان على هؤلاء يعني لا يحق لأحد منهم أن يقول لم يحصل لنا هذا هذا حصل لأجدادنا فهم على كل حال تبع لهم في ذلك ولاحظوا هنا وإذن جيناكم من آل فرعون أضاف التنجيه الانجاء اليه سبحانه وتعالى فالنجاه لا تتحقق إلا من قبله سبحانه فالله تبارك وتعالى هو الذي ينجي عباده من الكروب والشدائد قل الله ينجيكم منها ومن كل فهنا إذا وقع العبد الشده فينبغي أن يتذكر أن طريق النجاة بالالتجاء إلى الله تبارك وتعالى وتوالف ذلك وبالاستقامة على طاعته والإيمان به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله في حدوده يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وقال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وانظروا إلى حال أولئك الذين الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة فقد توسلوا بصالح أعمالهم فهنا يقول الله عز وجل وإذا نجيناكم من آلي فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم لاحظوا هنا انه فسر ذلك فسر سوء العذاب تذبيح الابناء واستحياء البنات يذبحون فجاء بالفعل المضارع وجاء به بهذه الصيغه يذبحون التي تدل على التكثير كثره الذبح يذبحون ابناءكم يذبحون ما قال ذبحوا أبناءكم وإنما قال يذبحون, يذبحون يعرض عليهم هذا المشهد الذي مضى وانقضى كأنهم يشاهدونه الآن السكين في رقبة الطفل حديث الولادة وهذه أعظم في استحضار المنه والنعمة يذبحون أبناءكم حينما يعبر عن أمر مضى الفعل المضارع ويأتي بهذه الصيغة الدالة على التكثير يذبحون يفعلون كأنك تشاهدها تذبيح هؤلاء الأطفال هذا يدل على أبروت فرعون وتذبيح هؤلاء الصغار بعض أهل العلم قال إن سببه أن فرعون قيل له إما برؤية عبرت أو بكهانة تكهنت بأنه سيخرج من هؤلاء الإسرائيليين وكان الإسرائيليون قد جاءوا إلى مصر وذلك كما هو معلوم أولاد يعقوب صلى الله عليه وسلم حينما صار يوسف صلى الله عليه وسلم عزيزا في أرض مصر قال واتوني بأهلكم أجمعين فجاء يعقوب مع زوجته وأولاده جميعا وكما ذكر الله تبارك وتعالى في تعبير الرؤيا إني رأيت أحد عشر كوكبا أولا إخوته وهو الثاني عشر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الأب والأم فتحقق ذلك وخروا له سجدا فبقوا في مصر وتناسلوا فكان الأسباط وهم قبائل بني إسرائيل هؤلاء الأسباط من ذرية يعقوب تناسلوا من أولاده هؤلاء وكثروا والمؤرخون يذكرون المده التي كانت بين يوسف صلى الله عليه وسلم أو بين مجيء يعقوب صلى الله عليه وسلم مع بنيه إلى مصر وحينما خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام وكم عدد هؤلاء لكنها أخبار إسرائيلية لا يعول عليها بعضهم يذكرون أنهم بلغوا ثمانين ألفاً وبعضهم يذكرون أنهم بلغوا أكثر من مائتي ألف فالمقصود أن تذبيح هؤلاء الأولاد قيل بأن ذلك حينما استقر عند فرعون أنه يخرج من هؤلاء الإسرائيليين يولد لهم غلام يكون هلاك فرعون على يده فصار يذبح هؤلاء الأولاد هارون عليه الصلاة والسلام ما ذبح قالوا بأنه كان يذبح سنة ويترك سنة لماذا؟ قال حتى لا يفنيهم فيبقيهم للخدمة يبقي بعضهم للخدمة حتى لا ينقرضوا والله تبارك وتعالى أخبرنا عن أما أوحى إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فهنا هذا قاله بعض أهل العلم في التعليل وبعضهم يقولون بأن ذلك كان التذبيح يعني كان بسبب أنه أراد إضعافهم أن يضعف بني إسرائيل بحيث يبقون تحت السيطرة ويشتغلون في الخدمة دون أن يفنيهم يعني بصرف النظر عما قيل من أنه حصل كهانة أو رؤية أو غير ذلك إنما أراد إضعافهم فصار يذبح سنة ويترك سنة ليبقون أقلية تكفي للغرض الذي أراده فرعون وهو أن يكون هؤلاء في خدمة الفراعنة يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم لاحظ هذا ذكره في جملة البلاء العظيم قد يقول قائل ابقاء البنت حية هذه نعمة فلم تذبح يذبحون فقط الأبناء فما وجه كون ذلك من البلاء الجواب عن هذا أن إبقاء البنت حية في يد عدوها يستذلها ويهينها ويسخرها في الأعمال المذلة المهينة الشاقة أن هذا من أعظم البلاء إنما يستحضر الإنسان أن بنته تستذل وتكون سخرة لهؤلاء الفراعنة في الأعمال التي يترفعون ويتنزهون عنها فهذا شاق الموت أسهل عليه من هذا من كونها تبقى في يدي هؤلاء الأعداء لكن لاحظوا هنا بهذه السورة الكريمة سورة البقرة لما ذكر ما يفعلون بهم يسومونكم سوء العذاب مباشرة قال يذبحون ابناءكم ما جاء بحرف العطف ما قال ويذبحون أبناءكم قال يذبحون ابناءكم فكان تفسيرا لسوء العذاب الذي كانوا يسومونهم به فحذفت الواو لكن في سورة إبراهيم قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم. ويستحيون نساءكم هنا قال ويذبحون ابناءكم ما الفرق بين المقامين هنا تذكير بجنس النعمة اذكروا نعمتي فالنعمة جنس مضاف إلى معرفة تذكير لهم بجنس النعمة فجعل ذلك تفسيرا لهذا يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ليس مقام تفصيل في النعم وتعداد هناك في سورة إبراهيم عليه السلام قال وذكرهم بأيام الله فهو مقام تفصيل للنعم تعداد للنعم فجاء بها مفصلة ويذبحون أبناءكم هذه حينما خلصهم منها هذه نعمة مستقلة وهكذا ويستحيون نساءكم فأدى فرق بين المقامين وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ولاحظ التفخيم في التنكير بلاء وعظيم بلاء نكره ثم وصفه بأنه عظيم فهذا يدل على التهويل. يدل على التهويل وآل الرجل كما ذكرنا في الكلام على الأذكار وفي شرح التسهيل في شرح المقدمة الثانية في الغريب الآل الآل يطلق بإطلاقات متعددة آل الرجل فتارة أو من هذه المعاني حتى لا يطول المقام من هذه المعاني أن يقال ذلك في يدخل فيه الرجل الذي أضيف إليه آل فرعون ويدخل فيه أتباعه فهنا حينما يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون فيدخل فيه فرعون وأتباع فرعون وهكذا في قوله وأغرقنا آل فرعون أول من غرق هو فرعون هو المقصود اساسا فيكون داخلا في ذلك هنا ما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ونذكر محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر آله فالآل هنا غير لما عطف عليه صار غير الرجل الذي أضيف إليه آل محمد فيدخل فيه الآل الذين هم زوجاته وقرابته ممن منعوا الصدقة ويدخل فيه أيضا أتباعه على دينه فالآل يطلق بإطلاقات متعددة إطلاق ضيق وإطلاق أوسع وإطلاق واسع جدا على كل حال هذا ما يتعلق بهذا الموضع أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وان يجعلنا وإياكم هداه مهتدين الله أعلم صلى الله عليه وسلم